العلم خير من حتى حبان بها الذي علمنا البيان العلم نور ساطع لا ينطفئ به ينال المرء اسما شارفا احنا جايين من قاعده خبر واحد خبر واحد حجه خبر الواحد حجه صحيح خبر الأحد حجه ويفيد يوجب العمل في كل الاحوال وفي خلاف هل يوجب العمل والعلم أم لا أفاد الظن واليقين أم أفاد الظن أم اليقين وقد بينا ذلك مرارا وتكرارا الأسبوع الماضي بينا ذلك ولا لم نبين ها؟ طيب عندنا قواعد ثلاثة القاعدة الأولى لا يشترط في التواطر عدد محصور قاعدة وصولية لا يشترط في التواطر عدد محصور هذا يستدل به في حديث نمسلم قال جابر كنا يوم الحديبية 1400 فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة واستدل أيضا على ذلك بحديثنا السلام خرج يوم بد في 315 رجلا خرج يوم بد في 315 رجلا وايضا استدلوا بأدلة كثيرة جدا منها باعة الردوان 1400 شخص فاختلف بعض الأصليين على أن حديث المتواتر لابد أن يتوفر له عدد معين إيش العدد عندهم؟ بعضهم قال يعني نكتفي برجلين يعني اول سلم التواتر أن يأتي به إيش؟ رجلان رويان واستدالوا على ذلك بأن الله جعله جعل قال وأشهده زوي عد منه وبعضهم قال لا أربعة شهود كام الشهود في إيش؟ في الزينة وبعضهم قال لا ثلاثة مائة رجل وخمسة عشرة في بالنسبة لعدد بد وبعضهم قال لا ألف, ألف رجل بكى بيعت الرضوان وبعضهم اتى اتى بعدد اكبر وبعضهم عاد اتى بعدد اصغر وهذا كله ضعف ضعفه ظاهر هذا كله ضعفه ظاهر نقول العده الصحيحه او العدد الصحيح الذي يكون به التواتر هو كما عرفناه التواتر هو رواه جمع رواه جمع يستحيل تواطؤهم على على الكذب هذا هو المتواتر, المتواتر. لذلك الجماهير جماهير المحدثين وايضا انصارين يقولون متى ما حصل العلم بخبر المخبرين كان الخبر متواترا متى حدث استقرار الأمر والقناعه التامه في القلب متى حصل العلم بخبر المخبرين كان الخبر متواترا القاعده كل الاقوال الثانيه كلها اقوال ضعيفة جدا واسنادها الضعيف ظاهر يلوح بالأفو القاعدة التي تليها هي القاعدة هل خبر الواحد يفيد العلم أم, أم يفيد الظن وهذه أيضا قد تكلمنا عنها صحيحة أو لا تكلمنا أو ما تكلمنا هل تقلنا فيها ثلاثة بعضهم قالوا يعني استدلوا بحديث أحق ما يقول ذو اليدين وتقلنا الذي استدل بهذا الحديث هو الذي يقول بنا تفيد الإيش الظن لأن المسلم ما استقر عنده لما قال له قصر الصلاة أم أم نسيت يا رسول الله قال لا هذا ولا ذاك وقال أحق ما يقول ذو اليدين لذا هذه معناها أنه لا يفيد العلم قلنا لا لأن النسلم طلب معددا معه لما لأنه خالف ظن نفسي خالف ظن نفسي وأيضا قال أن النسلم بعث معادن وأبا موسى الأشعري إلى اليمن فيفيد به العلم قال يفيد بذلك العلم وهذه مسألة الحق فيها بأن خبر الأحاد فيها ثلاث أقوال قالوا يفيد الظن مطلقا يفيد العلم مطلقا التفصيل قالوا يفيد الظن هذا قول أكثر المتكلمين وقول اكثر وكثير من ايضا بعض اهل السنن جماعه قالوا ذلك جمهور اهل السنن جماعه او قل بعض اهل الحديث قالوا بانه يفيد مطلقا العلم الاحاد يفيد ايش لان سواء في العقائد او في في, في الاحكام نحن قلنا ما في ما ما في فرق بين الاصول وبين الفروع الدين كله كل متشامل والقول الوسط أنا أذكركم بما قلنا قبل ذلك القول الوسط هو إيش أنه قد يفيد العلم وقد يفيد الظلم يفيد العلم إن حفت به ما دام قد ثبت الحديث عن النبي برواية استقاط الأثبات وحفته القرائم أفاد العلم وهذا قول ابن الصلاح والمحدثين والأصوليين وأيضا جمهار ابن أهل العلم وأن كان متمية هم يقولون بأنه يقول مطلقا يفيد العلم والحق أنك لو دققت النظر في كلامه هو يرجع الكلام الثالث الذي أو التفصيل الذي قلناه الثالث وهو ترجيح الحرب ابن حجر أيضا وابن الصلاح في هذا الباب إذن هذه القاعدة التي تليها القاعدة التي تليها هذه القاعدة وهي مسألة عقدية هي مسألة عقدية هل الأنبياء معصومون أم لا؟ هذه ان شاء الله نحاول نأخذها سبوع القادم نختم بالقايدة الأخيرة في الصنة الفوضة معرّبة أم لا هل في الصنة الفوضة معرّبة أم لا لا سيئم وأنا نعم قال سنة سنة يعني هل في الصنة فيها الفوضة أعجمية ليست عربية efforts الحق نفسه أن الصنة وحي كما أن القرآن وحي لكن هنا حتى لو قلنا في الصنة الفوضة غير عربية لا إشكال كل إشكال وين في القرآن أن نقول إنه فيه خلاف إنه فيها الفوضة عرب عجمية معربة الصحيح الذي ندين الله به وعليه إمام مذهبنا الإمام الفحر الإمام الشفعي لا لفظ عجمية في القرآن بحلم الأحوال تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك اللي تكون من المنذرين ها؟ بلسان عربي مبين ما في ألفاظ غير عربية في القرآن لكن الأسماء هذا بالإجماع إبراهيم سليمان الأسماء العجمية هذا بالإجماع نتكلم على الألفاظ العربية والذين قالوا بالألفاظ العربية قالوا مسألة أبا ومسألة سورة النور مش كات فقالوا هذه فارسية معربة الصحيح ما نقول له إعكس تصل بل هي عربية إيه؟ مفرسة مع الجامل هي عربية وانقلبت أخذوها مننا نحن وهذا الراجع الصحيح ما في, في القرآن ألفاظ غير عربية بحال من الأحوال أما بالنسبة للسنة الإشكال فيها هي. ووردت ألفاظ ثبتت عن الرسول صلى تكلم بها لما قال سنه سنه وايضا هنا لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وييرفع العلم ويظهر الجهل قال اكسر الهرش الهرش ايضا ايضا ايضا لفظه حبشي قول الرسول صلى الله درد قالها لابو هريره عندما جاء يشتكي بطنه أشكم درد يعني تشتكي بطنك بالفارسيه لكن هذا حديث ام يصح هذا الأثر لم يصح قالوا ايضا عندنا الفاظ عربيه بقول سنة, سنه سنه سنه يعني يعني حسن حسن سنه سنه بالحبشية يعني حسن حسن وايضا الرطانه هذه الرطانه قال يكس يك... ويكس اله... لما قال سيدنا مفعلين ما ظهر جه قال وكس الهرج قالوا ما الهرج قالوا القى قال سيدنا القتل القتل والهرج بلسان الحبشه هو القتل الهرج بلسان الحبشه هو قتل ايضا في قول لاجل في علا وحرام على قريه قالوا حرام يعني معناها ايه واجب قالوا برسالة الحبش لكن هي عربية كما قلنا إذن هل في السنة ألفاظ غير عربية لو كان في السنة ألفاظ غير عربية وثبتت نقول بها لكنها عربت والأمر هيئ وسهل يسير لكن في القرآن ليس في القرآن ألفاظ عربية وإن شاء الله الأسبوع القادم نأتي بالقاعدة التي تتريها وهي هل الأنبياء معصومون من كل شيء أم لا العلم خير من حت فبانا به الذي علمنا البيان العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء اسما شارفا